عند سياقة شاحنة خفيفة ذات ثلاثة أطنان ونصف يمكنني مواصلة السير في هذا النهج ألف نعم با لا أعيد عند سياقة شاحنة خفيفة ذات ثلاثة أطنان ونصف يمكنني مواصلة السير في هذا النهج ألف نعم با لا